وأطيع الله ورسوله إنكم مؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانا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 ورائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 وَمَنْ نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّي كُمُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا ما الذي بِهِ به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قنوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين آمنوا سَأُلْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَوقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وَمِينَ وَلِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبَّرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ دَهَانٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وانتم تسمعون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 وإذا تُتَلَع عليهم آياتنا, آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقُلنا مثل هذا لقُلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُضْغِيهِ جَمِيعًا فَيُضْغِيهِ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ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 واعلموا أن ما غنيتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القرب وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل إن إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفضلان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.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 وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ثَمَّ بِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون، وأعد لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيال تُظهبون به عدو الله، تُظهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله وفَإِلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُضْلَمُونَ وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وَإِنَّ مِنْكُمْ مِئَةً يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خفف اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 والذين آمنوا ولم مَا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق